فَلَا أُكُسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا نَقَادِرُونَ ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم <إن> قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله Hello. What thou shalt the ever